الله بحول الله سبحانه وتعالى طيب هذه أسئلة الإخوة في جرجيس يقول الأخ أحسن الله إليك شيخنا هل ثبت في السنة رفع خطيب الجمعة سبابته في الدعاء نعم ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بسبابته صلى الله عليه وسلم في الدعاء قال أحسن الله إليك شيخنا هل هذا سائل يقول امرأة كبيرة في السن مريضة يلبسونها حفاظات طيب وفي تبديلها لكل صلاة مشقة فما حكم الصلاة فيها وهل لها أن تجمع وهل لها أن تجمع الصلوات وهل لها أن تجمع الصلوات طيب بالنسبة لتلك المشقة الحاصلة لها في كل صلاة فالذي عليها أن تتوضأ لكل صلاتين يجمع فيهما فتتوضأ لصلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر إما جمع تقديم أو جمع تأخير وتتوضأ لصلاة المغرب والعشاء وتجمع بينهما إما جمع تقديم أو جمع تأخير وأما الفجر فليس فيها جمع وأنس الله سبحانه وتعالى أن يشافيها وأن يعافيها وأن يكتب لها حسن الختام هذا أخي يقول أحسن الله إليك شيخنا هذا سائل يقول نحن عمال في شركة وقع طردنا فهل يوجد لنا رفع قضية بهذه الشركة للحصول على منحة الطرد بالنسبة للطرد من العمل فهذا بحسب ما بينك وبين من استعملك في هذا العمل وما قامت عليه الشروط وشروط العقد وما حصل بينكما من الاتفاق فإن كان قد نقض شيئا من الاتفاق الذي دار بينكما أو كان بينكما فلكم أن ترفعوا عليه أو ترفعوا شأنه إلى القضاء ليحكم في ذلك وأما إن كان هناك قد بدأ نقض لهذا الاتفاق من طرفكم فلا يجوز لكم عند ذلك نقد هذا الـ الـ الـ فلا يجوز لكم عند ذلك رفع المسألة إلى القضاء في ترجع إلى نوع العقد والاتفاق الذي جرى عليه العقد ثم أسباب الطرد وهل هي مما كان فيه شيء من نقض العقد الذي بينكم أو نحو ذلك هذا كله يحتاج إلى نظر والله أعلم طيب هذا أخ يقول أحسن الله إليك شيخنا هذا سائل يقول ماذا نفعل بالأسماء الموجودة في آخر كتاب القرآن القرآن طيب لأنه يوجد فيها ما ليس من أسماء الله يعني نحن نقول لك لا تتلفها بارك الله فيك يعني الأسماء الموجودة أحيانا في بعض المصاحف توجد في آخر المصاحف ذكر بعض الأسماء طبعا ولي الفائدة أنه لم يثبت أي حديث في سرد الأسماء الحسنى جاءت حديث عند الترمذي وجاء وأبو نعيم له جزء في الأسماء لكن كلها هذه الحديث لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن عموما لا تتلفها بارك الله فيك لكن الذي يعني أبقيها وأهل العلم قد اختلفوا في عد هذه الأسماء وفي حصرها ومنهم من توسع في ذلك توسعا شديدا حتى أنه جعل من كل صفة اسما وكان ينبغي العكس أن يجعل من كل اسم صفة لا من كل صفة اسماء فيأتي مثلا إلى إلى صفة النزول فيقول النازل وهكذا ويتوسعون في بعض الأسماء وهذا هذه الطريقة غير سديدة وغير صحيحة ولعلكم إن شاء الله تراجعون كتاب القواعد المثلى للعلامة الشيخ ابن عثامين رحمه الله سبحانه وتعالى رحمة واسعة فقد بين يعني طريقة حصر الأوا وطريقة إحصاء الأسماء أو إثبات المعذرة إثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى واجتهد عليه رحمة الله تعالى في السردة تسعة أسماء. هنالك بعض الكتب موجودة. شيخنا الشيخ زيد المدخلي حفظ الله سبحانه وتعالى له كتاب في الأسماء الحسنة. هنالك كتاب للشيخ عبد الرزاق العباد أو كتاب في الأسماء الحسنة. وإن شاء الله كتب طيبة ونافعة بحول الله. طيب هذا يقول أحسن الله إليك شيخنا هذا سائِن يقول هل يجوز وضع كتاب تفسير القرآن تحت كتب أخرى؟ مهمة. ويعني يستهم فيها كثير من إخواننا من طلاب العلم الذي ينبغي على طالب العلم وهذا مما يذكره بعض أهل العلم مما صنف في كتب آداب طالب العلم فعند حديثه على آداب طالب العلم مع الكتب مما يذكره في ترتيبه للكتب وإذا وضعها فأيها يكون في الأعلى أيها يكون في الأعلى، فالذي يكون في الأعلى هو كتاب اولا يكون القرآن كتاب الله تعالى، ثم كتب التفسير، كتب التفسير لأن فيها كلام الله سبحانه وتعالى وتفسير كلام الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك كتب الحديث، ثم بعدها كتب شرح الحديث. ثم بعدها الكتب من سائر الفنون تستوي في ذلك فهذا الذي ينبغي ولا يعني يضع الإنسان أنا لا أقول بالحرمة القرآن لا يجوز أن تضع فوقه شيء لا يجوز أن تضع شيئا فوق القرآن وأما كتب التفسير فهو الأكبر والأفضل ومن أهل العلم يقول لا يجوز أن يضع شيء من الكتب فوق التفسير لكن هذا هو الأكمل والأفضل الله أعلم وجزاك الله خير على هذا السؤال الطيب لعل الإخوة إن شاء الله يتكون ذكرى للإخوة طيب هذا أخ يقول أو هذا السائل يقول أحسن الله إليك شيخنا هذا السائل يقول ما صحة حديث لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وما معناه الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر مثقال ذرة من كبر وقال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق, بطر الحق وغمط الناس الكبر بطر الحق وغمط الناس وهذا الحديث هو في الصحيح فيما أذكر أنه في صحيح مسلم هو في صحيح مسلم والذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال بطر الحق وغمط الناس والمراد أنه إما أن يقال لا يدخل الجنة حتى يغفر الله تعالى له أو أن يقال أنه لا يدخل الجنة ابتداء أنه لا يدخل الجنة ابتداء فيدخل النار ثم يدخل الجنة فيدخل النار بداية وينقع ثم يدخل الجنة فإما أنه يقال هذا, هذا وهذا وارد وهذا وارد كل المعنيين وارد والكلام في الكبر أنا أتمنى من الأخ سائل والإخوة المستمعين أنهم يقرؤون في كلام الإمام القيم عليه رحمة الله تعالى في سرده للكبر سواء في كتاب فوائد الفوائد أو غيرها من الكتب التي تكلم فيها عليه رحمة الله تعالى عن الكبر عن هذه المسألة العظيمة ذكرنا قبل في الدرس قال الله سبحانه وتعالى فيما يرويه عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحد منهما قذفته في النار فالكبرياء لله سبحانه وتعالى ليس لك أنت يا مخلوق فأنت تعرف قدرك من الذل وتعرف قدرك من المهانة في مقابل النظر إلى قدر الله سبحانه وتعالى طيب هذا يقول أحسن الله شيء إليك شيخنا هذا سأل يقول هل الأفضل الجهر بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره أو الإصرار بذلك ان تسمع تسمع نفسك بارك الله فيك انت تسمع نفسك لكن إذا كانت في هنالك مصلحه في الجهر فتجهر تجهر فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو ذكر هو ذكر وذكر لله سبحانه وتعالى وطلب من الله سبحانه وتعالى هو ذكر لله سبحانه وتعالى فأنت المطلوب منك لا تؤذي من حولك هذا المطلوب منك ولست يعني ليسوا بمأمورين أن يستمعوا إليك في ذكرك فذكرك هو لك أنت ولخاصة نفسك فتسمع نفسك بارك الله فيك إلا أن يكون هناك مصلحة راجحة من الجهر والرفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمه وسلم عليه طيب هذه انتهت الأسئلة من الإخوة في جرجيس ونأخذ الأسئلة من الإخوة الذين هم عبر الشبكة خمسة أسئلة إن شاء الله نختم بها هذه أخت تقول شيخنا أحسن الله إليكم امرأة كانت على جنابة في رمضان فاغتسلت من الجنابة بدون غسل الرأس وكانت جاهلة بهذا فما در عليها من صيام وصلاة هل تعتبر صلاتها صحيحة طيب أحسن الله إلى هذه الأخت نقول لها ما دامت قد فعلت هذا الأمر على جهل وقد سبق هذا الأمر وهذا الفعل فنسرى الله سبحانه وتعالى يعفو عنها وأن يتجاوز عنها وعليها بالتوبة والاستغفار والكثار من, من استغفار الله سبحانه وتعالى وليس عليها شيء تفعله إن شاء الله أخ من المغرب يقول شيخنا أحسن الله إليكم نرجو من فضيلتكم أن تبين لنا معنى هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى وجزاكم الله خيرا قال فقد نقل ابن حزم في المحلة عن عطاء بن أبي رباح أنه لا يجوز الصلاة في المسجد إلا على الأرض لما قدم عبد الرحمن بن المهدي من العراق وفرش في المسجد أمر مالك بن أنس بحبسه تعزيرا له حتى روجع في ذلك طبعا بالنسبة لي سبب إرادة شيخ الإسلام لهذا الكلام يعني ينبغي يعني الرجوع إلى كلام شيخ الإسلام سابقه ولاحقه ليعلم ما يعني سبب إراده لهذا الكلام لكن عموما المسألة تدور حول حكم الصلاة على شيء يحول بين الإنسان والأرض كالصلاة على سجادة أو الصلاة على على قطيفة أو الصلاة على الخمرة أو نحو ذلك ما حكم الصلاة على ذلك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على خمرة عليه الصلاة والسلام والخمرة هو ما يغطي مقدار ما يكون بحجم الوجه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان قال عائشة نوّلين الخمرة من المسجد لكن يعني هذا فطبعا في ما يتعلق بهذا الكلام هي تدور حول هذه المسألة لكن بالدسمنaram للحكم الشرعي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا وأيضا لكن بشرط هناك من الناس لا يصلي حتى يجد شيئا يصلي عليه وهذا من البدع هذا من البدع النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الأرض كان يصلي على الخمرة كان يصلي صلى الله عليه وسلم بحسب ما يتوفر صلى الله عليه وسلم لكن الإنسان أن يتقصد فلا يصلي إلا بهذه الحال فهذا هو الذي فيه الإشكال وذالك نجد بعض الناس تقول له لما مثلا لم تصلي كذا يقول لك كيف أصلي وليس عندي سجادة للصلاة يقول ليس عندي سجادة للصلاة كيف أصلي إذا كانت على هذا النحو فهذه بدعه هذه بدعه تصلي على حالك أما الإنسان ليتكلف أن يبحث عن شيء ليصلي عليه فهذا هو المحذور فالمسألة تدور حول ما بينته والله أعلم هذه أخت من الجزائر تقول أحسن الله إليكم ما نصيحتكم للأخوات لطلب العلم الشرعي وفق طريقة سليمة خاصة مع ومع وجود غرف عبر السكايب وكثرة القال والقيل فيها تجمع العديد من الأخوات وتلهيهن حتى عن تأدية وظائفهن الواجبة في البيت والله هذا السؤال يحتاج إلى بسط وإلى شرح لكن عموما إن شاء الله نذكر ما يتيسر بالنسبة للنصيحة للأخوات الفاضلات التي يعني يحضرنا لبعض الدروس عبر الشبكات فالنصيحة لهؤلاء الأخوات أولا أن يجعلنا طلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى لا لأجر منافسة ولا لأجر شيء من أمور الدنيا بل يكون شيء لوجه الله سبحانه وتعالى هذا أولا الأمر الثاني مما أذكر به قبل الخوض فيما ذكرته السائلة وما يتعلق باختيار المشايخ فاختيار الشيخ الذي تطلب عليه العلم فلا بد أن يكون ممن عرف سلامة معتقده ومنهجه بمن عرف سلامة معتقده ومنهجه إما عن طريق التزكية أو عن طريق الاستفاضة يعني يعرف فلان من الناس بأنه من أهل السنة ومن من هو على الجادة ومما أيضا ينبه عليه في هذه المسألة وهو ما يتعلق بآداب المرأة في طلب العلم فالمرأة آدابها في طلب العلم أعظم من آداب الرجل وما عليها في هذا الباب أعظم مما على الرجل ما يشار إليه في هذا الجانب أن المرأة سواء كانت في باب طلب العلم أو فيما يتعلق بالأمور التي هي من الدنيا الأمور الدنيوية فيجب أن تتذكر دائما وأبدا أنها امرأة أنها امرأة فليس معنى ذلك يعني ليس معنى طلبها للعلم أنها تتوسع في سواء كان في محادثة ما ليس بمحرم لها أو سواء كان في التوسع في يعني الكلام والأخذ والرد مع الرجال وإنما يكون ذلك بالضابط الشرعي الذي لا يكون فيه لا يكون فيه توسع في الكلام وأيضا لا يكون في الخفاء وإنما على ظهور من الملأ كما في بعض الغرف الصوتية ولكن بشرط المتات المرأة وتدخل وتناقش وكذا لا أنا مقصدي هنا مقصدي هنا فيما يعني تفعله بعض الأخوات من عن طريق الكتابة أما أنها تأخذ اللاقيت وتكلم هذا وترد على هذا وتناقش هذا فهذا لا لا يكون هذا لا يكون وهذا باب شر وباب فتنة باب شر وباب فتنة أن تأخذ اللاقة وتكلم فلان وترد على فلان وسمعنا ببعض الغرف يشرف عليها بعض ال ال الإخوة يعني أو بعض الناس من يعني يعلمون النساء تجويد القرآن ويحفظون هنا التجويد فتأتي المرأة وتقرأ هكذا على من الرجال والنساء ونحو ذلك هذا لا يجوز هذه الصورة لا تجوز أيضا مما تنبه عليه الأخوات في هذا الجانب أن المرأة يجب عليها أن تعلم أن الأصل في المرأة القرار في البيت القرار في البيت وهذا يترتب عليه مسألة مهمة وهي أن ما يطلب من الرجال ليس هو عينه وذاته ما يطلب من النساء في باب طلب العلم فالرجل الأصل فيه الخروج والبروز فهو الأصل فيه الدعوة ولذلك كان الأنبياء كلهم والرسل كلهم رجال كانوا رجال لأن هذا الأصل في الرجال أنهم يتعلمون ويعلمون ويتحملون مشاق العلم ولذلك قال الخضر لموسى عليهما الصلاة والسلام قال الخضر قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به قبرا وإذا كان هذا الخضر عليه الصلاة والسلام يقول هذا لموسى عليه الصلاة والسلام فالمرأة نقول لها لا تبحثي عن الكمال في هذا الباب ولكن حاولي أن تتعلمي بقدر الاستطاعة مما لا يحجزك عن الأمور الأخرى وهو ما أشارت إليه الأخت السائلة من مسألة أن بعض الأخوات يقصرن حتى في واجباتهن وهذه مسألة خطيرة وهذه مسألة خطيرة حتى أن المرأة قد تحرم من بركة هذا العلم ومن الخير الذي يوجد في هذا العلم بسبب التفريط في الواجب فتكون لا حصلت لا لا حصلت الأجر في ال في في الواجب فيه فحصلت على الذم والإثم والمعصية وكذلك العلم الذي تعلمت لا تجد فيه بركة لا تجد فيه بركة وبالتالي إذا لم يكن فيه بركة فلا تنتفع هي به فيه ولا تستطيع أن تنفع به غيرها ولو حتى أنها يعني عرضت هذا العلم على غيرها قد لا ينتفع بهذا العلم وذلك نجد كثير من الناس يشكو يقول ألا ما أجد يعني ثمرة للعلم وبركة العلم يقول انظر في حالك وفي تقصيرك في جنب الله سبحانه وتعالى وأيضا مما يشار إليه في هذا الجانب مما يجب على من أداب الأخت طالبة العلم في طريق طلب العلم أنها يعني تترك كثرة القيل والقال يعني في في مدارستها مع أخواتها من النساء وتترك الأمور الجانبية فهذه مشغلة عن الخير هذه مشغلة عن الخير طالب العلم إذا حضر في مجلس العلم ينبغي عليه الانصات والاستماع وحسن الأدب و تعظيم العلم مجلس فيه يتلى كلام الله وكلام رسوله والوهناك من يضحك وهناك من يعني ي... يتكلم في أمور دنيوية أين تعظيم الله وأين تعظيم تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وأين تعظيم الكتاب وأين تعظيم السنة تعظيم الله وتعظيم رسوله وتعظيم السنة وتعظيم رسوله وتعظيم السنة لا بد أن يكون في جميع في جميع الأوقات التي يعني يذكر فيها كتاب الله أو, في أو سنة رسول صلى الله عليه وسلم وذلك أخمر الله سبحانه وتعالى أن من طريقة المشركين أنه إذا ذكر الله وحده شبأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون لكن لا طالب العلم طالب العلم يستبشر بذكر الله سبحانه وتعالى فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى إن سمعه وبصره وأقبل بكليته على ما يذكر وما يلقى إليه من العلم ولذلك تكون هذه الحال حال من ينتفع بالعلم الشرعي بحول الله سبحانه وتعالى وهذه مسألة مهمة لكن للتذكير لا ينبغي التوسع ولا ينبغي التوسع في هذا الجانب المرأة عليها أن تأخذ من هذا العلم بقدر حاجتها وتتعلم إن شاء الله ما يعني تعلم به ما ما ترفع به الجهل عن نفسها وما ترفع به الجهل عن أخواتها من النساء لا نقول كوني داعي وتصدري في مجالس العلم لا يعني إن يسر الله سبحانه وتعالى نحن في حاجة إلى نساء فقيهات متعلمات لكن بالضوابط بالضوابط الشرعية بالضوابط الشرعية لا نقول بالتوسع لا بالضوابط الشرعية ويكون هذا في حدود النساء وفي جانب النساء في جانب النساء من غير توسع في هذا الباب من غير توسع في هذا الباب يعني هذا والله أعلم هذا باختصار طيب هذا السؤال قبل الأخير وقت من الجزائر تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا بارك الله فيكم ما حكم إرسال المال من دولة إلى دولة أخرى لشخص عبر البنك ولا يمكن إيصاله له إلا بهذه الطريقة علما بأن أغلب البنوك تتعامل بالربا وتختصم من المبلغ المرسل بالمئة هكذا بالمئة فما حكم ذلك بارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك فيك واختنا الكريمة بالنسبة لإرسال المال من دولة إلى دولة عبر البنوك أو عبر المحلات تسمى محلات صرافة أو نحو ذلك فهذا أبس فيه في حال ضرورة والمسألة يعني فيها عدة أمور أولا فيما يتعلق بالقبض فمن أهل العلم يعتبر القبض الحكمي يعني الإيصال الذي يأخذه الإنسان هذا يعتبر في مثابة بمثابة القبض الحكمي ثم في ما يتعلق بمسألة تحويل المال فإذا كان المبلغ البنك يقبل أنك يعني أنني أعطيه المال بعملة البلد المرسل إليها فهذا الذي فهذا الذي ينبغي أعطيه المال بعملة البلد المرسل إليها وإلا إذا لم أستطع وغالب البنوك اليوم لا تقبل بهذا غالب البنوك لا تقبل لهذا ترجع وتحول المال مرة أخرى إلى عملة البلد الحالي ثم ترجع وترسل المبلغ وتحوله مرة ثانية فالعميل بالتالي يخسر خسارتين اولا يعني أنه حول المبلغ هو بنفسه فإذا ذهب إلى البنك يرجع البنك ويحول المبلغ مرة أخرى فيختصم أيضا مبلغ التحويل من عملة إلى عملة ثم بعد ذلك يرسل المبلغ بالعملة وبالتالي أيضا يدفع العميل مرة أخرى فاتقوا الله ما استطعتم فيها أمور أخرى هذا باختصار الله على طيب هذا السؤال الأخير من تونس تقول شيخنا أحسن الله إليكم ما حكم لبس البنطال أمام الزوج والغاية ليست التشبه ولكن المراد أن الزوجة أن تعف, تعف زوجة زوجها لما يراه في الشارع أحسن الله إليك وأحسن الله سبحانه وتعالى أن يرزقك العفاف ويرزق زوجك والسامعين وجميع المسلمين بالنسبة للبس البنطال فلبس البنطال أمام الزوج الحقيقة أنه ليس به بأس وهناك من بعض المشايخ الفضلة من يرى بحرمة لبس البنطال ويعتبر هذا من التشبه ومنهم من يرى أن هذا من باب أن هذا من باب يعني المف... التدرج في المفاسد وأن هذا من التدرج في المفاسد ف يعني تبدأ اليوم تلبس البنطال في البيت وغدا تلبسه في الشارع لكن إن شاء الله من كانت تقتصر في لبسه على البيت وأمام الزوج فهذا إن شاء الله ليس بهباس وليس هذا إن شاء الله من التشبه بحول الله سبحانه وتعالى والله أعلى وأعلم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وجوده وفضله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وأن يتجاوز عني وأن يغفر لي زللي إنه سبحانه وتعالى جواد كريم والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين